بَنَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَنُمَوَّفِّيَهُمْ نَصِيبَهُمْ وَلَا يُنْقَصُونَ ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كل لما لا يوفي ربك أعمالهم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 من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء تملأون صلوات وأقم الصلاة طرفا نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات